بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا العاشر من مجالس السمع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه يقرأ عليكم عمر البساطي إسلام حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وخلال هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان أسلم حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وكان رضي الله عنه أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع سنين والأول أصح سبب إسلامه رضي الله عنه وسوا إسلامه رضي الله عنه أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا سأداه وشتمه ونال منه بعض ما يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه ثم انصرف لعنه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نادي من قريش عند الكعبة فجلس معهم وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن الله على الصفا تسمع ذلك فلم يلبث أن أقبل حمزة رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص الله فلما راته المولاه قالت له يا ابا عماره لو رايت ما لقي ابن اخيك محمد آنفا من ابي الحكم بن هشام وجده ها هنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد فاعتمل حمزه رضي الله عنه الغضب لما اراد الله به من كرامته وكان حمزه اعزفه في قريش واشد شكيمه فانطلق يسعى مصمما انه اذا لقي ابا جهل بطش به فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فبرده به فشده شدة المنكرة ثم قال له اتشتم ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي ذلك إن استطعت فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصر ابا جهل فقال لهم أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وعاد حمزة رضي الله عنه إلى بيته وقد سورته الوساوس الشيطانية والهواجس النفسية كيف تركت دين قومك واتبعت هذا الصابئ للموت خير لك مما ظنعت ثم التمس رضي الله عنه التوفيق ورجد من الله تعالى فقال اللهم إن كان رشدا فاجعل تصدقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا فبات رضي الله عنه بليلة لم يبت مثلها من وساوس الشيطان حتى أصبح فغدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يبدأ أخي إني وقعت في أمر لا اعرف المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري أردنه أهو أم غي شديد فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديثه الذي ينير القلوب ويطمئن النفوس ويذهب ظلمات الشك والوساوس فذكره وبشره وأنذره فثبت الله تعالى الإيمان في قلبه فقال رضي الله عنه أشهد أنك لصادق فأظهر دينك يا ابن أخي فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأن على ديني الأول وسر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام عمي حمزة رضي الله عنه أيما سرور وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه قال الشيخ محمد غزالي رحمه الله تعالى وكما يقول البعض طالبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين كان إسلام حمزة رضي الله عنه أول أمر أنا فتى رجل أبى أن يهانى ابن أخيه ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقة واعتذ به المسلمون أي معتزاز إسلام عمر ابن الخطاب هذه الله عنه ثم أيد الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بإسلام الفاروق عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله عنه وكان رجل معروفا بحدة الطبع والقوة الشكيمة وكان من أشد الناس عدوة للمسلمين وطالما لقوا منه ألوان الأذى حتى يائزوا من إسلامه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الخطاب رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صعيه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو عمر ابن الخطاب فكان أحبه ما إليه عمر بن الخطاب وروى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح مرسل عن سعيد بن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر ربنا الخطاب رضي الله عنه أو أبا جهل بن هشام قال اللهم اشد الدينك بأحبه ما إليك وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة بداية الليلة عند عمر رضي الله عنه ذكرنا فيما تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس على المسلمين حتى يرس بعض المسلمين من إسلامه لكن لما أراد الله له الهداية صدرت منه رضي الله عنه بعض التصرفات التي تعطي الأمل بإسلامه روى الإمام أحمد في فضائل صحابة ورحاكم مسرد حسن عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حث متى رضي الله عنها زوج الصحابي الجليل عمر بن ربيعة رضي الله عنه قالت إنا لنرفحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عمر في بعض حاجاتنا إذا أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي وهو على شركه قالت كنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا فقال عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا نخرجا فقال صاحبكم الله قالت أم عبد الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد احزنه فيما رأى خروجنا قالت فجاء عمر زوجها فقلت له يا أبا عبد الله لو رايت عمر في ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قالت نعم قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب قالت قال عامر ذلك يأسا لما كان يرى من غلبته وقسوده على الإسلام إسلام أخده فاطمة وزوجها وكانت فاطمة بنت تخطاب رضي الله عنها قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها سعيد بن زيد وهو أحد العسرة المسرين بالجنة وهو ابن عميها وكانها يخيار إسلامهما وكان خباب بن الأرطي رضي الله عنه من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئها القرآن قصة إسلام عمر رضي الله عنه فلما رجع عمر رضي الله عنه إلى بيته أخذ يفكر في أمر ليلى بنت أبي حسمة وزوجها عامر بن عنه. وكيف تفضقت قريشا وهاشر بعضهم إلى الحبشة فقال كيف يحدث هذا من وراء كل هذه الأحداث وراء كل هذه الأحداث محمد فعزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رضي الله عنه متوشحا سيفا يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين الرجال والنساء منهم أبو بكر الصديق علي بن وطالب وحمزة رضي الله عنهم أجمعين آثروا المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا إذا الحبشان فلقيه نعيم بن عبد الله النحاو العدوي رضي الله عنه وكان يخفي إسلامه فقال أين تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا هذا الصابي الذي فرق أمر غريش وصفى أحلامها وعبدينها وسبى آلهتها فأقتله فقال له نعيم والله لقد غرضتك نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف وبني زهرة تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم قال وأي أهل بيتي قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد والله أسلم وتابعه محمدا على دينه وترك دينك الذي أنت عليه فرجع إلى أهل بيتك فأقيم أمرهم فرجع عمر رضي الله عنه عمدا إلى أخته وزوجها وعندهما خباب بن الأرض رضي الله عنه معهم صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها وكان خباب يختلف إليهما ويقرئهما القرآن وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند الرجل الذي في يده الساعة يكونان معه يصبان من طعامه وقد ضم إلى زوج أخت عمر رجلين من أسلم أحدهما خباب فلما سمع حس عمر. تغيب خباب رضي الله عنه في مخدع لهم وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها فخذها أي تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم فقال ما عدا حديثا تحدثناه بينما قال فلعلكما فصبوتما فقال له زعيد بن زيد زوج فاطمة يا عمر ارايت ان كان الحق في غير دينك فضرب عمر سعيد بن زيد ضربه شديده فسقط فقامت فاطمه لتمنع زوجها سعيدا من عمر فضربها عمر فشجها حتى سال منها الدم فلما فعل عمر بهم ذلك قال له نعم قد اسلمنا وامنا بالله ورسوله فصنع ما بدا لك فلما راى عمر ما باخته من الدم ندب على ما صنع وراى وهدأت نفسه فقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأها فأنظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر يقرأ ويكتب فقالت له أخته فاطمة إن نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها فلما قال ذلك طمعت في إسلام فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون فقوم فاغتسل فقال عمر فاغتسل فاعطته الصحيفه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى حتى انتهى إلى قوله تعالى انني أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فرق قلبه وقال ما أحسن هذا الكلام واكرمه ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره دلوني على محمد فلما سمع ذلك خبه وخرج إليه فقال له أبشر يا عمر والله أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فإني سمعته وهو يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن فالله الله يا عمر فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب هو في دار أرقب بن أبي الأرقب أسهل الصفة معه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في دار الارقم فضرب الباب، فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر من خلل الباب، فرأه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمرو بن الخطاب متوشحا السيف، فوجّل القوم، فقال لهم حمزة رضي الله عنه ما لكم؟ قالوا عمر بن الخطاب، فقال افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له. وإن كان جاء يريد شرا قتل له بسيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدله ففتحوا له ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه جذبة شديده فما مالك عمر أن وقع على ركبتيه على الأرض فقال له صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر يا رسول الله جئت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم وكبر الصحابة رضي الله عنهم تكبيرة سمعها أهل مكة رواية ثانية في خبر إسلامه رضي الله عنه أو أبو نعيم في الحلية بسنة ضعيف جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سم سميت الفاروق قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة فما في الأرض نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أختي هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا فأتيت الدهر وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم قال عمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره فما تمالك ان وقع على رتبته فقال صلى الله عليه وسلم ما أنت بمنتهن يا عمر قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد قال قلت يا رسول الله ألثنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حيتم قال ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق تخرجن. فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وعنف الآخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد قال فنظرت الي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصيبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق وفرق الله بين الحق والباطل قصه أخرى في خبر إسلامه رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده بثلث ضعيف لانقطاعه عن شريه بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قلت كاهن قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين إلى آخر السورة قال رضي الله عنه فوقع الإسلام في قلبي كل موقع متى كان إسلام عمر رضي الله عنه وقع عند ابن سعد في طبقاته أن إسلام عمر رضي الله عنه كان في ذي الحجة من السنة الثالثة البعثة وهذا في نظر. لأن ابن عمر رضي الله عنه يوم أسلم أبوه عمر رضي الله عنه كان عمره ست سنين كما عند ابن سعد في طبقاته وقد استصغر ابن عمه رضي الله عنهما يوم غزوة أحد وهو ابن 4 عشرة سنة وكانت غزوة أحد سنة 3 من الهجرة فعلى هذا يكون اسلام عمر رضي الله عنه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين وذلك في السنة التاسعة البعثة الله أعلم وكان رضي الله عنه في الثلثة والعشرين من عمره يوم أسلم بعد أن لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دار الأرقم وبعد أربعين نفسا بين رجال ونساء أحرارا قد أسلموا قبله انتشار خبر إسلامه رضي الله عنه روضنا حبان في صحيحه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند قوي علي بن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه فقال أي قريش أنقر الحديث قال قيل له جميل بن معمر الجمحي قال فغد عليه قال عبد الله بن عمر وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل أنا غلام أعقل كل ما رأيت فأتاه فقال له عمر أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه وأتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في انديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ قال فقال عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ونال منه الإعياء فقعده قال فبينما هم كذلك اذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم قالوا صدع عمر بن الخطاب قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون أتريدون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا خلوا عن الرجل قال فتركوه قال ابن عمر فقلت لأبي بعد أن هاجر المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك فقال ذاك العاص بن وائل السهمي قال ابن هشام حدثا ببعد أهل العلم ابن عمر انه قال لعمر يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه الله خيرا قال يا ابني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا زحف المشركين لقتل عمر رضي الله عنه ثم زحف المشركون بعد ذلك إلى بيت عمر رضي الله عنه يريدون قتله فقد روه الإمام البخاري في صحيحه يعني ابن عمر رضي الله عنه ما قال بينما هو في الدار أي عمر بن الخطاب خائفا إذ جاءه أهل بن وائل السهمي أبو عمرو وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال لا سبيل إليك فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال لا سبيل إليه قال فكر الناس عزة المسلمين بإسلام عمر وبإسلام عمر رضي الله عنه عز الإسلام والمسلمون وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريجا روى الإمام البخاري في صحيحه عن رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الحافظ الفتح لما كان فيه من الجلد في أمر الله تعالى وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحكم في المستدرك بسند حسن علينا سعيد رضي الله عنه قال كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر قال الحثب في الإصابة ثم أسلم عمر رضي الله عنه فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق آية نزلت ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى انزل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله تعالى قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون قال حفظ الكثير والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى أن هذه الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أيكم يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عِنْدَ أَسْلَمِ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مُلَبِّي بِهِ الْأَرْبَعُونَ وَرَدَّ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ذَلِكَ وَقَالَ وفي هذا نظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر رضي الله عنه كان المكة قبل الهزوة إلى المدينة والله أعلم إغراءات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرأت قريش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضي في دعوته وأصحابه يزيدون ويكثرون يوما بعد يوم وأن كل محاولاتها في الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن الاستجابة لدعاء الله تعالى قد فشرت رأت أن تجذب أسلوبا آخر من المفاوضات والإغراءات تعرض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال أو الجاه أو الملك والسلطان وظن منهم أنه ربما يغريه بريق هذه العروض حوار عتبة ابن ربيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روض إسحاق أن عتبة ابن ربيعة وكان سيد المطاعن في قومه وكان قد جوز الثمانين من أمره قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه فقام إليه عضبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السيطات في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جبعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعذب عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر همالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليه حتى لنا نفع أمر دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك لئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فلما درى سرا من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقد سرا فيا ابا الوليد قال نعم قال فاستمع مني قال افعل فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكننت مما تدعون إليه ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه فلما سمعهم من عتبة أمسعت لها والقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجدها ثم قال صلى الله عليه وسلم قد سمعتها أبي الوليد وما سمعت فأنت وذاك وفي روايه البيهقي في الدلائل ان عتبه استمع حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فقام عتبه مدعورا فوضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم مشيد الله والرحيمه ان يكف عنه وذلك مخافه ان يقع النذير قال الشيخ أبو الحسن ندوي رحمه الله تعالى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك في هدوء وتأمن ثم رفضه في غير شك وتأخير ولم يكن هذا العرض من قريش على شخص رسول صلى الله عليه وسلم بحسب بل كان على هذه الأمة التي يمثلها ويقودها ولم يكن رافض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعروض قريش رفضا عن نفسه الكريمة فقط بل كان رفضا عن أمته إلى آخر الأبد فاقتنعت قريش بهذه المحاورة ويأس من مساومة هذه الأمة ولم تعد تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرة وعلى هذه الأمة بواسطة ما عرضته من قبله وقطعت منها أملها ما أشار به عتبة على قريف فلما سمع عتبة ابن ربيعة ما سمع مرسول الله صلى الله عليه وسلم قام ورجع إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نهرف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما ورائك يا أبل وليد فقال لهم ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط وما دريت ما أرد عليه والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريس أطيعوني واجعلوها به وفي رواية أطيعون في هذا اليوم يعصوني فيما بعده وخلوا بين هذا الرجل ما هو فيه فاعتذلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبو عظيم فإن تصيب فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العربي فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلزانه قال هذا رايي فيه فاصنعوا ما بذا لكم تصوير لموقف قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ علي الطنطوي رحمه الله تعالى وهو يصور موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش افتحوا لي الطريق لاخرج إلى الأرض الفضائي أمصر الضعيفة وانجد المظلومة واعيد البشرية كرامتها وإلعقل سلطانه قالوا لا قال افسحوا لرسالتي لتنطلق في الزمان فإنها ليست لبلد واحد ولا ليوم واحد قالوا لا ولكن تعال نملك ان شئت علينا ونمنحك أموالنا ونجعلك سيد هذا البلد كله وسخر التاريخ من قريش يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم ليعطيهم سيادة الأرض وزعامة الدنيا ويضع في أيديهم مفاتيح الكنوز كنوز المال وكنوز العلم ويمنحهم ما يملك كسرى وقيصر وهم يدعونه ليعطوه إمارة هذه القرية النائمة بين جبلين وراء رمال الصحراء تعنت قريش وطلبهم الآهيات والمعجزات وهكذا لم تفلح طرق الإغراء ولا الإرهاب في كف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته فهنا رأت قريش أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارق والمعجزات المادية والحسية قال ابن اسحاق بعد أن ذكر حديث زعماء قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإغراءاتهم له قالوا يا محمد فإن كنت غير قابل مننا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا اقل ماء ولا أشد عيشا منا فصلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصير من كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسأله عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وأدنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وصله فليجعل لك زينانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نرك نبتبتغي فإنك تقوم بِالْأَسْوَاقِ كما نقوم وتلتمس الْمَعَاشَ كما نلتمس حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعتت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونريضا فإن تغضوا ما لئتكم به فوحبكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبروا بأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم قالوا فأسقط السماء علينا كسفة كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل قال يا محمد أفما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما عن سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد وإن والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أوتهلكنا. تهلكنا وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال آخر لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا مقالة عبد الله بن أبي أمية المخزومي فلما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وفابنات ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عتكة بنت عبد المطلب فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمور ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم سألك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ويمن الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ثم انصرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي حزنا آسفا مما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه قال ابن إسحاق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فقال له زمعة بن الأسود والنبر بن الحارث والأسود بن عبد يغوث وأبي بن خلفل والعاص بن وائل لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم وقالوا لولا في عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون قال ابن سعاق وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سأله قومه لأنفسه من تسير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائه من الموت قوله تعالى ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قولهم خذ لنفسك ما سألوه أن ياخذ لنفسه أن يجعل له جنانا وقصورا وكنوزا ويبعث معه ملكا ليصدقه بما يقول ويرد عنه قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم قوله تعالى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 وأنزل الله تعالى فيما قال عبد الله بن ابي اميه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في قولهم إن قد بلغنا أنك إنما يعلمك رجل باليمامه يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبدا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الحكمة في أنهم لم يجابوا لما طلبوا روى ابن أحمد في مسنده والحاكم في المستدرج في السنة الصحية على شغط الشيخين علي بن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا فقيل له أي النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه فإن كفروا أهلك كما أهلكت من قبلهم فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة غصرة قال حرر الكثير رحمه الله تعالى ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن لا يجاب إلى مساله لأن الله تعالى علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى لم يجيبهم على ما سألوا وهو القادر على كل شيء لأنهم لم يسألوا مسترشدين وجاه وإنما سألوا متعنتين ومتهزئين وقد علم سبحانه وتعالى أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما طلبوا لما آمنوا ولولوا في غيهم وضلالهم يترددون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاهدوا اتهموا ايات لا بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاء لا يؤمنون ونقلب اسئلههم واض كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن لا على ما سألوا لأن سنته سبحانه وتعالى أثناء إذا طلب قوم آيات فأجيبوا ثم لم يؤمنوا عذبهم عذابا لاستعصال كما فعل بعاد وثمود وقوم فرعون قال تعالى وما منعنا ان نغسل بالايه الا ان كذا بها الاولون واتينا ثمود النقطه وصلها فظلموا بها وما نغسل بالايه الا تخويفا فلو اعطيت قريش ما سالوا من الايات الحسيه التي اخترعوها ثم لم يؤمنوا لاؤهلكوا ولكن الله تعالى جلت حكمته رفع عن هذه الامه عذاب الاستئصال بفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله تعالى رحمه ولم يبعثه نقمه كما قال تعالى وما أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين، ولهذا قيل لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهة هوت بيك بالخبر روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وروا الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك يصبح لنا الصفة ذهبا فإن أصبحت ذهبا اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما قلت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أصبحت لهم هذه الصفة ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحد من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة القرآن معجزة المعجزات وليس أدل على أن القوم كانوا متعلدين وساخرين ومعوقين لا جادين من أن عندهم القرآن وهو آية الآيات وبينات البينات قال الحافظ الفتحي وأوجه إعجاز القرآن كثيرة فمنها واحد حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإجاز والبلاغة اثنان ومنها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الاتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه ومنها ما اجتمل عليهم من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة واشترايع الدائرة مما كان لا يعلمه لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب أربعة ومنها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده خمسة ومنها الرؤعة التي تحصل لسامعه ستة ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده ولا وسامعه لا يمده ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طرابة ولذاذة سبعة ومنها أنه آية باقية لا تعده ما باقية الدنيا ثمانية ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجيبها ولا تنتهي فوائدها قال الله تعالى وقالوا لولا أنذر عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقومه يؤمنون قل كفى ذي بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم الخاطرون. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا. نوفقكم بخير على خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.